ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا